Maar wanneer de me verrijkt, لا de naam me verrijkt, wanneer de Ik ga het ik ga het ليتك بخفاقي يلي فيه جرحك تويق أنا غريق بحبك وانت حبك بحار وشلون تنقذ من البحر الغزير الغريق هالعمر مرار حتى غدا الجرح من طعنك وهجرك عميق لا تحسب الناس شعور اللي كسرته جبار متى من إحساسك البارد تقوم وتفين لكن وجه رايك عفل دروب الهجر وكل العناء الثاني يدور مسار طريق أنت مجمل ودربك في حياتك خضر Wanneer je gevoel, mijn gerechtelijke kerk? En te hemd,